ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي يفقهوا آذانهم وقرا وإن إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب فَلَهُمْ مَوْعِدُ الَّذِي يَجْدُو مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا وَتَلَكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمْ لَمَّا ضَرَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ إِلَى أَوْ أَمْضِي حُقُبًا فَلَمَّا ذَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حَوْتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلًا فِي الْبَحْرِ سَرَبًا